بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلا قال الإمام المراجي رحمه الله تعالى وأما إذا الحرفية وأما إذا الحرفية فقسفا واحدا وهي الفجائية والفرق بينهما والفرق بينها وبين إذا وصلنا إلى هذا الموضع وهلو الفرق بينها وبين إذا من الخمسة أوجه الأول أن إذا الشرطية لا يليها إلا قملة فعلية وإذا الهبيئة لا يليها إلا قملة إسمية معناي إليها تبعها. آل seventh أن إذا الشرطية تحتاج إلى جواب لأنها أداة شرط غير قازمة لأنها من أدوات الشرط غير القازمة تحتاج إلى فعل الشرط وأقل شرط ولا تعمل شيئا ولا تعمل شيئا لكنها تحتاج إلى شرط وجواب ولذلك إذا جاءت في كلام أهل العلم فهي تشير إلى شرط إذا إذا إذا جاءت في كلام أهل العلم في المتون وغيرها فهي ترمز إلى شرط من الشروط خاصة في المتون العلمية المقتصرة. وقالوا الثاني أن إذا تحتاج إلى جواب وإذا الفجائية لا جواب لها الفجائية من باب الخبر. قالوا الثالث أن إذا شرطية للإستقبال. الشرطيه اذا لما يستقبل من الزمان وإذا الهجائيه للحال اي حاله لا تحكي المفاجاه في الحال يعني الاصطدام بما لا, لا يتلاءم مع في وقت الحال بما لا يتلاءم مع المتكلم في وقت, حال في وقت الحال قال الله وثلاثه ان اذا شرطي الاستقبال و اذا الفجائيه للحال قال سيبواها تكون للشيء توافقه وتكون للشيء توافقه في حال انت فيها حال انت فيها يعني الفجائيه يعني الفجائيه في حال انت فيها خرجت فاذا الاسد بارجا هذه في الحال مباشره حاليه خرجت فاذا الامير واقف بالباب قال وقال الفراء وقد يتراخى كقوله تعال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هذا بحسب لكنه وإن حصل التراخي إلا أن التهويل إلا أن الفقاءة والتهويل مفهوم فإذا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هذا مفاجاه فاجع والتاويل والتعظيم حاصل قال والرابع ان الجمله بعد اذا شرطية في موضع خفض بالاضافه والجمله بعد اذا فجائيه وان الجمله بعد اذا شرطية في موضع خفض بالاضافه لان إذا من الكلمات الملازمه للاضافه إلى الجمل قال والجمله بعد إذا لا موضع لها لماذا لا موضع لها جملة ابتداءية مكونة من وخبر والجملة الابتدائية لا محل لها من الاعراب جملة ابتداءية ما بعدها مبتدا وخبر والجملة الابتدائية المكونة من مبتدا والخبر لا محل لها من الاعراب جملة اتت لها مح محل واتت كسبعا ما لها من موضع صلة وعارضه وجملة مبتدي واتتكى قال المرادي واتتكى سبع ما لها من موضعين صله وعارضه وجمله مبتدا ثم عدد الجمل التي ليس لها محل من الاعراب شاهدنا ان ذكر جمله المبتدا الجمله الابتدائيه ومن مواضع الجمله الابتدائيه بعد اذا الفجائيه من مواضع الجملة الابتدائيه ان تكون بعد اذا الفجائيه والخامس ان اذا شرطيه تقع صدر الكلام وإذا الهجائيه لا تقع صدرا تقع صدرا بل يعني ماذا تاتي كلام تاتي كلام يحكي الحال المعتاد ثم ماذا ثم تذكر المفاجاه غير المعتاده يحكي الحال المعتاد هذا قبل اذا وبعد اذا يذكر تذكر الحال المفاجئه غير المعتادة خرجت هذا الحاله المعتادة أن الرجل يخرج من بيتي هذا يكون قبل إذا وبعد إذا الجملة التي تكون فيها المفاجئه إذا الأمير واقف بالباب قال أن إذا الشرطية تقع صدر الكلام وإذا الفقائية لا تقع صدرا يتقدم عليها الكلام المعتاد ويتأخر عنها الكلام المفاجئ. قال وقد جمعت هذه الفروق في هذه الأبيات الفرق بين إذا لشرط والتي لفجاءه من اوجه لا تجهل طلب التي للشرط فعلا بعدها وجوابها واتت لما يستقبل تضاف الجمل التي من بعدها تكون في صدر المقالة اوله عيدها لكم الفرق بين إذا لشرط والتي لفجأة من أوجه لا تجهلوا طلبوا التي للشرط في بعدها وجوابها واتت لما يستقبل وتضاف الجمل التي هي بع... وتضاف الجمل التي من بعدها وتضاف الجمل التي من بعدها وتكون في صدر المقالة أوله هذه كم أشياء خمسة خمسة الفرق بين إذا لشرط والتي لفجاءة من اوجه لا تجهلوا طلب التي للشرط فعلا بعدها الأول وجوابها ثاني واتت لما يستقبل ثالث وتضاف الجمل التي هي بعدها الرابع وتكون في صدر المقالة أوله الخامس الخامس وجوابها أي تطلب جوابا قال واختلف النحويون في إذا الفجائي على ثلاثة أقوال الأول أنها ظرف زمان ومذهب الزجاج والرياشي واختاره ابن طاهر وابن خروف ونسب إلى المردقي قيل وهو ظاهر كلام سيبويه والثاني أنها ظرف مكان وهو مذهب المرد الفارسي وابن جني ونسب إلى سيبويه واستدل القائلون بأنها ظرف مكان بوقعها خبرا عن القثة خبرا عن القثة ما مع القثة هنا؟ المراد بها الذات ما الذات المحسسه قال بيوقعها خبرا عن جثتي ان في نحو خرجته فاذا زيدا قثير بهذا الذات وكثير ما يستقبل ما يستخدمها من ابن مالك ولا يكون سمسمان خبرا عن جثه وإن يفد اخبرا شهر هذا البيت في الالفيه فانتشر عند العلماء التعبير به عن الذات ولا يكون اسم الزمان خبرا عن قِثة واي في أخبرا. قال أفي نحو خرجت فإذا زيد وأجاب الأولون بأنه على حذف مضاف أي حضور زيد الثالث القول الثالث. قال والثالث أن حرف هامله الكوفيين وحكي عن الاخر اختاروا الشلوبين في أحد قبلي وإليه ذهب المالك صلى الله على صحته. بثمانية اوجن ذكرتها والاعتراض على بعضها في غير هذا الكتاب اين اذكرها اغلب ما يذكرها تذيل التكميل شرح التسهيل اغلب ما يذكر المرادي هناك شرحه على التسهيل اكثر ما يذكر هناك معظم الاحالات في هذا الكتاب مرجعها إلى شرح التسهيل Alhamdulillah. Salah al-Tashhil. Baik. Baala wa قال قالوا والإعتراض عليها ذكرتها الاعتراض عليها اذا ذكرت الاعتراض على بعضها في غير هذا الكتاب قال وتقع إذا الفجائي في مواضع منها نحقول قولهم منها نحق قولهم خرجت في إذا في وفي و... وفي هذه الفاء الداخلة عليها أقوال تقدمت في بابها قال منها جواب الشرط بأربعة شروط أولها ان يكون الجواب جمله اسميه وثانيها ان تكون غير طلبيه واحترازا من نحو ان عصى زيد فويل له فهذا تلزمه الفاء وثالثها ان لا تدخل عليها اداه اداه نفي ورابعها ان لا تدخل عليها ان مثال ذلك ان لا أدخل عليها ان ان مثال ذلك وان تصفهم سيئات بما قدمت ايديهم اذا هم لا إن وإن تصفون قال فإذا في ذلك نائبة مناب الفا في ربط الجواب بالشرط وليست الفا مقدره قبل خلاف لزاعمه إذا لو كانت يرد على خلاف المسألة إذ لو كانت مقدرة لم يمتنع تصريح بها الثالث ومنها بعد بين وبينما كقول الحرقه. حرقه بنت النعمان ونسب أيضا إلى أخت الحرقه إلى هند ونتنصف معناها نخدم في البيت قال فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف يعني سبحان الله مغير الأحوال ها هذه الحرقة بنت النعمان النعمان بن المنذر هذا ملك ملوك العرب دارت الأيام حتى أصبحت خواتيه التي كنا ملوك لهن العبيد لهن الوصيفات الخادمات أصبحنا ماذا أصبحنا يخدمنا ونحن يخدمنا غيرهم هذا شأن الدنيا لا تدم لأحد فبينا نسوس الناس نأمر في الناس فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف والسوقه يعني المعتاد من الناس عامة الناس قال وقاله وقول الاخر بينما المرء في فنون الاماني فاذا رائد المنون فإذا رائد المنون موافي بينما المرء في فنون الاماني ما معنى فنون انواع في فنون الاماني يعني انواع الاماني فاذا رائد المنون موافي يعني رائد المنون يعني الموت موافي موافلي لذلك المتمني والدنيا هذه اترك الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل كم شجاع لم فيها المنى لا نال غاية الأمل كم شجاع كم عليم كم قهول بات فيها مكثرا وعليم من بات منها في علل بات منها في علل قصر الآمال في الدنيا تفز فدلل العقل تقصير الأمل، لا العقل تقصير. قال بينما المرء في فنون الأمان، فإذا رائد المنون موافي. وقال الأصمعي إذ وإذا في جواب بين وبين ما لم فصيح حصه أنه عربي، ولكن ترى أتركها أفصح. وقد جاءت إذا الفجائية في مواضع أخرى، فقد جاءت جواب إذا شرطيه في قوله تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وقد جاءت بعد لما لغوله تعالى فلما جاءهم فلم أشاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون وهو دليل على حرفية لما إذا لو كانت ظرفا لكان جوابها عاملا فيها وإذا الفقائية لا يعملوا بعدها فيما قبلها هذه قاعدة قاعده مهمة إذا الفقائية لا يعملوا بعدها فيما قبلها قاعدة مهمة طيب وبهذا نكون انتهينا من درس اليوم إن شاء الله إلى درس قادم بإذن الله تعالى سأكون الله خيرا وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين